أعوذ الله من الشيطان الرجيم تنقية هذه التلاوة مقدم لكم من موقع معراج بالله الرحمن الرحيم mm <laughs> that's <laughs> going Yeah. One the answer. له ما في <تصفيق> أَسْعَى كُلُّ سِيْوٍ السَّمَاءَ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 رب <تصفيق> العالمين ألم تر إلى الذين تُنَادِي <تصفيق> يَدِ الْبَغْدَادِ <تصفيق> اللهم لا يهدي القوم الظالمين ولكلاب العظيم الفاتحة تنقية هذه التلاوة مقدم لكم من موقع معراج